ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنظرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا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 وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزاوهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى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 وما كونتم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم وما كونتم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً من ما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فأصبحتم من الخاسرين فاين يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين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 لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والانس تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.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 هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدون للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند عبك يسبحون له بالليل وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحر الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أمن أم يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر